ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هذا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ سَابِ الْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم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 يُطافُ عليهم بِصِحافٍ من ذَهَبٍ وأكْوَابًا وفيها ما تَشْتَهيهِ الأَنْفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ وفيها ما تَشْتَهيهِ الأَنْفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ وفيها ما فَسَوْفَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّنَا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَن نَّيْصِفُ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 وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون